وقالوا قلوبنا في أكننت من ما تدعون إليه وفي آذاننا وقرن ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ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 ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقَنَّ اللهُ الَّذِي أَنقَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون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 نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّة مسّته لا يقول لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسن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 قل أرأيتم إن كان من علم الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت. لِيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لقاء رَبِّهِمْ